is and... كانت وباء وَإِذْ قَتَلْتُم مِّنَ السّبِيّ فَنَذَرْتُمْ دِمَاءً ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فقلنا Bağlı lorsqu فايل <تصفيق> You're Altyazı O beş şirin إذ تبرأ الذين اكتبعوا من الذين اكتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بذم الأسباب تفعوا له أن لنا كرة فنتضرأ منهم كما تضرؤوا منا Oh, Altyazı M.K. إليه تحشرون ومن الناس من يجيبكم القول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 المهاد. ومن الناس من يشري نفسه Ano شركة ولو أعجبتكم All right. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديار ذن وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيبا in am um. Allah'a يا كوسي السماء Altyazı What? الذين يأكلون واحل الله البيع ورحم من ذا Oh, I love you.